بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي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 ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الْأَرْضِ قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان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 111. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا لَفِي لفي خلق جديد الَّذِينَ كَفَرُوا الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال فِي أَعْنَاقِهِمْ في أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ النار هم فيها خالدون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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء 114. إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 113. ولله يسجد من في السماوات والأرض قوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 قُلِ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار مِنَ أنزل من السماء ماء بِقَدَرِهَا أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا 111 ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل 113 فأما الزبد فيذهب جفاء 114 وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض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 اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 111 مِمَّا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السَّيِّئَةَ السيئة لَهُمْ لهم الدَّارِ الدار 112 جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذرياتهم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 ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخره الا متاع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 افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أَمْ تنبئونه بما لا يعلم في الارض أَمْ بظاهر من القول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 119 وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 110 أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقَدْ وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا مَا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار 111 ويقول الذين كفروا لست مرسلا